بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعليه وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد نواصل ما كنا بدأنا به من قراءتي وسردي أحاديث المناقب لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ولقد وقفنا عند حديث في حديث عادي في حديث الحيرة هل رأيت الحيرة البلد وقفنا عند هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه هل رأيت الحيرة وكان وكان عادي رضي الله عنه جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فشك اليه الفاقه اي الفقر ثم اتاه اخر فشك اليه قطع السبيل اي انه قطع به السبيل اظن اننا تجاوزنا هذا الحديث قرانا قرانا حديث الحيره وقرانا الحديث الذي بعده الذي هو حديث إذن حديث الحيره حديث انا استذكر اننا وقفنا عنده طويلا لما قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه يا رسول الله فأين دعار طيء الذين يقطعون الطريق على الناس لما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه في آخر الزمان أو في آخر ما يكون فيه أمر هذا الصحابي الجليل يقول إنك سوف تجد المرأة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف على نفسها لا تخافوا على نفسها فقال له علي بن حاتم فأين قطاع الطريق قطاع الطريق الذين من طي واشتهروا بقطع الطريق هذا الحديث قرأناه طال العهد ولكني أظن وقفنا عند حديث عند حديث عقبة بن عامر الأنصاري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 واني قد اعطيت خزائن مفاتيح الارض واني والله ما اخاف بعد ان تشركوا ولكن اخاف ان تنافسوا فيها هذا الحديث استهله عقبه بن عامر بروايه ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ونفهم منه أن الحديث كان في سنة احد اي في سنه ثلاث من الهجره وهي وهو تاريخ مدون في هذا الحديث والاحاديث كلها ليست مؤرخه كما هو معلوم كم من حديث لا نعلم متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا توجد قرينه مساعدة على تعيين التاريخ فضلاً عن أن يوجد تحديد للتاريخ لكن هنا يقول صلى على أهل أحد صلاته على الميت فهذا الحديث صدر منه عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة التاريخية التي هي فترة أحد وهي سنه ثلاث للهجرة قال ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم يخاطب الصحابة كعادته صلى الله عليه وسلم في وعظ الصحابة وتعليمهم يقف على جذع النخل اولا ثم يصنع له المنبر ثانيا فيقف على المنبر الذي كان له ثلاث درج أو درجات كهذا المنبر له ثلاث درجات يقف عليه الصلاة والسلام عليه ليراه من ينظر إليه ولأن الجمعة بين السماع الصوت ورؤية المتكلم أمكن أمكن في استيعاب الخطاب فإنك إذا جمعت بين الصورة والصوت كان أكمل وإذا اجتزات أو استغنيت بأحدهما عن الآخر كان فيه قدر من الاستيعاب لكن الأكمل أن ترى وتسمع فترى المتحدث وتستمع إليه فهو عليه الصلاة والسلام كان يبرز للناس على المنبر ليروه ويسمعوه ولأن المتحدث قد يشير فيستفيد الحاضر من إشارته قد يتمعر وجهه في إنكار المنكر فينظر إليه الناظر فيتأثر بتمعر وجه الخطيب الذي يخطب في الناس فيرى أثر الإنكار على وجهه ولأن امورا تحدث من قبل المتحدث ترى ولا تظهر في الصوت لا ينبئ عنها الصوت ولكن ينبئ عنها الوجه فلذلك الجمع بينهما أكمل في الدعوة إلى الله وفي التأثير في المخاطبين وان في انتفاع المخاطبين وتصورهم لما يقوله المخاطب تماما بجمعهم بين الصوره والصوت شخص عليه الصلاه والسلام اليهم وبرز اليهم وارتقى المنبر فقال انا او اني فرطكم اني فرطكم اي متقدمكم ومتصدركم وامامكم فهو عليه الصلاه والسلام امام المسلمين وقائدهم ومقدمهم واولهم فهو الذي يتبعه الخلائق في الدنيا وفي الاخره وعند الحساب فهو متقدم الامه وهو شهيد على الأمة صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا من الشهيد على هذه الأمة هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو المتقدم الذي يتقدم أمته وهو الأول الذي لا يتقدم أحد أمامه صلى الله عليه وسلم فله التقدم في الأولى وفي الآخرة وله الصباره في الاولى وفي الاخره صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم احد امامه صلى الله عليه وسلم اني والله لا انظر الى حوض الان الحوض هو الذي يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حوض النبي الذي هو عطية ربانية لهذا النبي الكريم وقد قال عليه الصلاة والسلام إني أعطيت الكوثر وإني أعطيت الحوض وهل الحوض هو الكوثر؟ هناك من قال الحوض هو الكوثر وهناك من قال الحوض شيء هو حوض فيه ماء من شرب منه لا يضمأ ابدا والكوثر نار في الجنة لقوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقيل إن الكوثر أو إن الحوض يصب في الكوثر وعلى كل حال من رأى الكوثر والحوض حقيقتين متغايرتين أن الكوثر نهر في الجنة والحوض حوض ماء عظيم فيه خاصية أو الله فيه من شرب منه لا يضمأ من شربته أبدا والأصل هو أنهما شيئان مختلفان الحوض شيء والكوثر شيء آخر فيقول عليه الصلاة والسلام وإني لأنظر إلى حوضي الآن ونسب الحوض إلى نفسه لأنه حوضه صلى الله عليه وسلم وفي قوله حوضي ما يدل على الخصوصية وأن الله اختصه بهذا الحوض فجعل الحوض من خصوصيات هذا النبي الكريم وهو صلى الله عليه وسلم يذكر نعمة الله عليه بأن الله عز وجل رزقه الحوض وجعل له الحوض يقول وإني لا انظر إلى حوضي الآن وهذا معناه أن الحوض موجود وأن قضايا الآخرة موجودة مخلوقة قائمة فالجنة والنار مخلوقتان، والحوض مخلوق موجود وأن ما يذكره الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الآخرة هو موجود الجنة مخلوقة النار مخلوقة الحوض موجود جميع ما يذكر في الآخرة مخلوق وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهي مذهب الامام مالك وعقيدته ومذهب الشافعي واحمد ومذهب ابي حنيفه وسائر المحدثين والفقهاء ان الجنه والنار مخلوقتان وان الحوض مخلوق وان جميع ما ذكره الله موجود وهذه فائده معرفتها انك تعلم أن أمر القيامة حق وأن الله قد فرغ من خلقي ما هو كائن إلى يوم القيامة حتى الجنة والنار قد خلقهما وأنهما موجودتان. فقوله لانظر إلى حوض الآن لأن الحوض مخلوق ولولا أنه مخلوق لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إني لأنظر إلى حوضي الآن إذن هو مخلوق ولا غير مخلوق مخلوق وقوله عليه الصلاة والسلام شاهد ودليل على أنه موجود لكن من يراه قبل القيامة هذا أمر يجعله الله عز وجل لمن يشاء ويؤتيه من يشاء من عباده فسائر البشر لا يرون الحول ولا يرون الجنة ولا يرون النار وقد قال عليه الصلاة والسلام أريت النار فرأيت أهل أكثر أهلها من النساء وأريت الجنة وأريت كذا فلا يقول عليه الصلاة والسلام أريت إلا لأمر موجود مخلوق ولقوله عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيحي جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن جهنم اشتكت إلى ربها وقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من البرودة وهو أشد ما تجدون من الحرارة شدة البرد من فيح جهنم وشدة الحرارة أيضا من فيح جهنم، فلا يقول عليه الصلاة والسلام إن النار قالت أكل بعضي يا رب أكل بعضي بعضا إلا وهي موجودة مخلوقة خلقها الله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أنظر إلى حوض الآن لأن الحوض موجود. ولأن الرجل كما تعلمون في عذاب القبر يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار والقبر منزلة بين الدنيا والآخرة أو هو أول منازل الآخرة عند بعضهم عند بعضهم هو أول منازل الآخرة فالقبر من حساب الآخرة وبعض قال هو مرتبة أو منزلة بين الدنيا وبين الآخرة وكيفما يكون الأمر؟ فإن الرجل يرى موضعه من الجنة لو كان من أهل الجنة بل ورد في بعض الأحاديث أن المعذب الذي يكون من أهل النار يرى مكانه من الجنة ويقال له هذا مكانك من الجنة لو كنت من أهل الجنة وهذا من أعجب الأحاديث أن الله يضع, يضع له موضعين أو مكانين مكان في الجنة ومكان في النار وهو أعلم به هل يكون من السعداء أم من الأشقياء وانه سيكون من أهل الجنة أم من أهل النار وقد ورد ذلك في أحاديث صحيحة من الأحاديث الصحيحة فهذا كله يفيد أن قضايا الآخرة مخلوقة موجودة من جنة ونار وتوابعهما كلها موجودة حاضرة لا يخلقها الله يوم القيامة بل قد فرغ عز وجل من خلقها وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن ما الفائدة من تأكيده عليه الصلاة والسلام على ذكر الحوض الحوض غيب أم شهادة غيب وليس شهادة لا نشاهده فائدة ذكر المغيبات وأمور الغيب للناس لاجل ترسيخ هذه العقيدة التي هي من مقومات الإيمان ففي اكد صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب فذكر أمور الآخرة والغيب فيها ترسيخ عقيدة الغيب في نفوس المسلمين وفيها التدليل على معرفته صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب مما لا يطلع عليها الا نبي مرسل يخبره الله بالغيب وانه لا علم للنبي بالغيب الا بما يعلمه الله عز وجل ففيه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وان الله اراه الحوض واخبر بالحوض والحوض غيب وما دام الحوض الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فذلك دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الذكر ايضا للحوض استحثاث أو حث وتحفيز للصحابة على العمل. وأن الإنسان إذا ذكرت له أمور الاخره كأنه يراها رأي العين ويستحضرها أمامه. فإن ذلك يكون أدعى للعمل وأعوى للمسلم على ترك الكسل وأن أمور الآخرة آتية لا ريب فيها فهذه أمور الآخرة مذكورة على لسان هذا النبي الكريم ففيها إرشاد للمسلم للعمل للآخرة واستحضار أمور الآخرة وترك الركون والخلود إلى الدنيا وأن ذكر الحوض كأن النبي يراه صلى الله عليه وسلم رأي العين أو هو يراه رأي العين يقول لا لأنظر إليه إلى حوض الآن ما يدل على أن الآخرة قريبة وأن هذا الأسلوب يساعد المسلم على العمل ومن تذكر الآخرة فانه سيعد لها العدة ولا يتوانى ولا يتأخر ولا يركن إلى دنيا أو إلى مشاغل تشغله عن أمور الآخرة فما أعظم الاشارات النبوية وما أعظم الجوامع الكلم أو جوامع الكلم النبوية التي يتلفظ بها هذا النبي الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الجامعة التي تدل على المعاني الغزيرة والتي فيها الإشارات الدالات وفيها المعين أو ما يكون معينا للمسلم على تقوى الله عز وجل وعلى العمل لاجل الآخرة تأملوا اللفظة كيف تعطي أو كم تعطي من المعاني فهذه عباراته وجمله القصيرة الغزيرة صلى الله عليه وسلم وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض صلى الله عليه وسلم فما أنزل الله عز وجل من خزائن وما أنزل من خيرات ومن كنوز وما جعله في الأرض وجعل له المفاتيح فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعطي علم هذه الخزائن صلى الله عليه وسلم ثم يناسب بعد هذه الجملة الأخيرة أن يقول عليه الصلاة والسلام وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها فذكر بعد قضية الدنيا وخزائن الأرض وخيراتها ذكر بأنه عليه الصلاة والسلام لا يخاف على الأمة من الشرك ولكن يخاف عليهم من التنافس فيها ووقفنا عند هذه الجملة قبل هذا الوقت الآن أتذكر وقلنا بأن هذه الجملة والله إني لا أخاف أن تشركوا أو بعد أن تشركوا هو خطاب للصحابة قلنا لا وأنه لا يصلح أن يكون خطابا لجميع الأمة لأن الأمة قد تقع في الشرك وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان أن الشرك يقع في الأمة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا ونهى عن الشرك كما نهى عنه القرآن وجاءه من يقول خلافة الفاظ التوحيد ويقع في الشرك اللفظي فصحح له عليه الصلاه والسلام لما قال الرجل تعالوا بنا نستغيث برسول الله وقال الاخر ما, شئت ما شاء الله وشئت يا محمد فقال اجعلتني لله ندا فكان عليه الصلاة والسلام يصحح ما يقع من الفاظ في كلام الأمة مما هو شرك لفظي فكان عليه الصلاه والسلام يصححه فقوله لا أخاف بعد أن تشركوا هذا خطاب للصحابة وليس خطابا لجميع الأمة وعلى ذلك بنى الشراح كلامهم في شرح هذا الحديث وأن المراد هم الصحابة وقلنا إن من قال إن هذه الجملة تفيد أن الأمة لا تقع في الشرك اطلاقا لإخباره عليه الصلاة والسلام أنه لا يخاف على امته الشرك فإن هذا التفسير غير صحيح وقول بعضهم في بعض القنوات هذه جملة تدل على أن الأمة لم تقع في الشر قلنا هذا الكلام ولا لا إذن سبق الحديث الكلام عليه وقلنا ولا بأس بالإعادة فبالتكرار تعلم الأسرار كما يقال وبالتكرار يحصل ترسيخ الأفكار والمقصود أن هذا الكلام الذي قاله بعضهم غير الصحيح وكوننا نشفق على الأمة أن تقع في الشرك نشفق ونود أن الأمة لم تقع في الشرك ونود أن الأمة لا تقترب من ساحة الشرك هذا أمر مرغوب لدينا جميعا فنحن نود جميعا وليس من مسلم إلا له رغبه. ألا يقع مسلم في الشر إلا أن واقع الأمة يخالف ذلك فهناك من يستجير بغير الله هناك من يستغيث بغير الله هناك من يسأل الولد من غير الله هناك من يسأل كشف الذر وجلب النفع من غير الله هناك من يتوسل بأحجار وأشجار ومقبورين أموات غير أحياء والله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم شوف, شوف الأسلوب القرآني هذه عبارة هذه جملة هذه آيات تحفظها للاستدلال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هؤلاء المقبورون لو دعوا هل يسمعون ولو سمعوا على فرض تنازل جدلي لو افترضوا أنهم سمعوا لا يقدرون على الإجابة لا يجيبون ولو سمعوا ما استجابوا لكم لا يستطيعون أن يستجيبوا لكم ولا أن يجيبوكم إلى مطلوبكم ولا أن يلبوا طلبتكم أو مرغوبكم أو ما تطلبونه منهم من سؤال جلب النفع ودفع الضر لا, لا, لا, لا يفعلون شيئا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سمه القرآن شركا ما هو الشرك؟ هو المتقدم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله فنحن يجب أن نحفظ ألفاظنا وندقق كلامنا ونتحفظ فيما ننطق به يجب أن نحكم العبارات ألا نطلق الكلام على عواهنه كما يقال ونرسل الحبل على غاربه الأمة كذا لا نحن نريد أن نضع حقيقة وفق دليل وواقع الدليل هو القرآن الكريم إن تدعوهم ما معنى إن تدعوهم تطلبوهم تسألوهم يا ربي أنت تطلب تقول يا ربي اعطني يا ربي أعني يا ربي ساعدني يا ربي الطالب نجحني الأنثى يا ربي زقني ولدا صالحا يا ربي أصلح لي زوجي هذا دعاء الله فسؤال الله هو دعاءه وأنت متى سألت الله تسأله عز وجل وهو القدير على كل شيء لكن لا تسأل المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله لا تسأله أن يجيرك ولا أن يغيثك ولا تسأله سؤال دفع ضر وجلب نفع لا يقدر عليه إلا الله ولا تسأله ولداً ولا مولوداً ولا تسأله امرأة عاقر ولا رجل عاقر لا يسألانه الولد السؤال يكون لله عز وجل إذن دعاء غير الله هو سؤاله وطلب الأمر منه فهذا لا يكون الا لله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله اما ان تسال الرجل تقول يا فلان احمل معي هذه الطاوله يا فلان ساعدني في هذا الامر يا فلان بالله تعال معي الى هذا الشيء يا فلان رافقني كن معي مناصرا لي في هذا الامر هذا سالت الرجل امرا يقدر عليه او لا يقدر عليه هذا جائز تسأل الرجل أن يحمل لك المتاع على سيارتك أو على دابتك كما ورد في حديثي الصدقة وأن الرجل يحمل المتاع لصاحبه على دابته يعد له صدقة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والموت لا يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون أي حزب 14 ها نقرأه دائما من يدخل السبعة في الشهر دائما ها ماذا نقرأ بهذه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله شوف الذين يستجيبون هم الذين يسمعون الموتى لا يسمعون لأن الموتى, الموتى يبعثهم الله عز وجل فهم لا يسمعون إذن الشرك منفي في هذا الحديث بقوله والله لا أخاف بعد أن تشركوا يعود إلى الصحابة وليس إلى عامه الأمة فلا دل النبي مستدل على أن الشرك لم يقع في الأمة هؤلاء الذين يقصدون ويشدون الرحال إلى غير المساجد الثلاثة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلى, إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى لا تسافر بنية العبادة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة لا يصح منك أن تشد الرحلة وتسافر وتعقد العزمة وتنوي النيه لأجل العبادة بسفرك ورحلتك وتنقلك إلا إلى هذه المساجد الثلاثة لخصوصيتها فلا تشدن الرحلة إلى زاوية فلان بقصد العبادة لا يصح وقد نهي في عن ذلك في الحديث لا تشد الرحل إلى مقام فلان مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد تريد أن تتعبد بضريحه لا يصح خالفت الحديث لا تشد الرحل الا إلى ثلاثة مساجد الذي يرشد الأمة إلى هذا العلم ويؤدب الأمة بهذا الأدب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يلهمه من إلهامه ويرشده إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة فيتكلم عليه الصلاه والسلام بالشيء الذي يكون كائنا قبل قيام الساعة فأخبر عما يكون قبل قيام الساعة كما قرأنا في الأحاديث السالفة فقد نبأ عليه الصلاة والسلام بأمور تقع قبل قيام الساعة ومنها هذا الحديث الذي مفاده ومفهومه أن الأمة ربما مع تطاول الزمن تفهم بأن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة جائز فأرشد إلى أنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة دون غيرها من سائر المساجد ولو كانت بيوتا لله ومساجد بنيت لله إنما تذهب إليها لأجل الصلاة هذا جائز تشد الرحل وتسافر وتنوي النية وتعظم وتعتقد الأفضلية في غير الثلاثة لا يجوز لك نهي عن ذلك كله في هذا الحديث الشريف ولا تعظم الا هذه المساجد الثلاثة بشد الرحل إليها واعتقاد مزيتها وزيادة ثوابها وفضلها على سائر المساجد لا أخاف بعد أن تشركوا ولكن أو ما أخاف ما هذه تميميه حرف نفي وهي لغة تميم ما أخاف ويجوز لا أخاف وما أخاف موجوده في القرآن الكريم هذه لغة تميم النفي عندهم يقع بما ما عندي هذا الشيء وقد تقول لا يوجد عندي هذا الشيء أو ليس عندي هذا الشيء ما أنتم عليه بفاتنين القرآن يذكر هذا النفي وفيه لغة تميم وفيه لغات العرب كما بين علماء القرآن والقراءات القرآن فيه لغات العرب ففيه الحجازية وفيه التميمية وفيه من سائر لغات العرب ما أخاف بعد أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها والمقصود أن تنافسوا في الدنيا وأن تتكالبوا عليها وتركنوا إليها وإلى الذين يخلدون إلى الأرض وتنسيهم الدنيا الآخرة وأن التنافس فيها لا يحمد إنما يحمد التنافس في أمور الآخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم هذا الذي يتنافس فيه المتنافسون لا أن يتنافس الإنسان في أمور الدنيا هذا عنده عمارة يريد أن تكون له اثنتان أو ثلاث عمارات كغيره أو له من المال كذا فيتنافس أو له من الجاه كذا فيريد أن يرتفع جاها فيتنافس في الشرف وفي المال وفي أمور الدنيا فهذا التنافس مذموم لأنه تنافس في أمر ليس وراءه طائل وليس يعود على صاحبه بنفع في دينه وشاغل مشغل لصاحبه عن أمور الآخرة يشغل إن التنافس في الدنيا يشغل عن الآخرة والله عز وجل ذم الذين يخلدون إلى الأرض ويخلدون إلى الدنيا ويتبعون زخارفها ويتركون الآخرة الباقية ويتبعون الفانية التي جعلها الله معبرا للآخرة وليس دار قرار وليست محبرا فهي معبر وليست محبرا وهي دار زوال وليست دار قرار وهي فانية وليست باقية ولذلك سمى الله الآخرة سمها آخرة لأنها الآخرة وليس بعدها عالم آخر فهي الآخرة وهذه الأولى له الحكم في الأولى والآخرة هذه الأولى والآخرة هي القيامة والحشر وبقاء الآخرة وعدم انقضائها وخلود أصحابها في جنان أو في نعيم أو في جحيم والمقصود أن الإشارة النبوية هنا والإرشاد النبوي هو للأمة وانه يخاف عليهم من ان يتنافسوا في الدنيا وان تاخذهم الدنيا كما ورد في بعض الروايات الاخرى كما اخذت من كان قبلهم وكما يقول عليه الصلاه والسلام ان الدنيا حلوه خضره حلوه خضره حلوه مستلذة وكلما استلذ منها الانسان كلما كلما اراد ان يستزيد منها وكلما طال أمله في العيش فيها وكلما استرد درجاؤه في الإقامة فيها وكلما خاف من فراقها ويحن ويشفق على فراقها لأنه ارتبط بها ارتباطا شديدا كما قال الله عز وجل في الذي أعرض عن الوحي ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والمقصود أن هذا وان ورد في الكفار إلا أن المسلم لا ينبغي له أن تكون فيه صفة من صفاتهم ولا أن يدخل في سبيل من سبلهم فلا يكونن متمسكا بالدنيا إلا بقدر ما ينال منها طلبته كما قال القائم خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل كفرت نعمه ربي إذا قلت اني مقل ليس بعد هذه الأمور إقلال ليس إقلال بعد هذه الأمور فخبز وماء وظل هذا قوام الحياة والإنسان يطلب ما تقوم به الحياة وما يكف به نفسه عن سؤال الناس ويعيش عزيزا كريما هذا هو مطلوب الدنيا لأن ما يزيد يكون صرفا للوقت في أكثر مما يحتاج إليه في الدنيا ويكون ما يصرفه لأجل جمعها يكون على حساب أمور الآخرة ويكون افقارا لنفسه من الاستغناء بأمور الآخرة التي أمر الله عز وجل بها في الدنيا لقوله ولا تنس نصيبك في الدنيا أن تعمل فيها لاجل الآخرة ولذلك قال القائل ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ذاك الذي فعله هو الفقر بنفسه ينفق العمر الشريف يجوب الفياف والقفار يذهب نفائس الأعمار والأوقات والساعات ويضيع الأهل والأحباب ويضيع كل, كل من عليه كل, كل من له عليه حق يضيعه لأجل جمع المال حتى قالت امرأة لا نرى هذا الرجل إلا بالليل ويخرج باكرا في الصباح يجمع المال قالت سائلة تسأل في بلاد أمريكا قالت يجمع مالا وفيرا لكن يذهب في السابعة صباحا ولا يرجع إلا في التسعة ليلا فأولاده قد ناموا ويصحى في الصباح إلا وهم قد ذهبوا إلى المدرسة أو في طريقهم للذهاب إلى المدرسة فلا نراه إلا رؤيه خاطفه وهذا ضيع الولد وضيع الأهل وضيع من يعول لم يضيع في نفقة نفقها عليهم بل ضيعهم بل ضيعهم في التربية بل ضيعهم في الحنون في الحنون الذي يحتاج إليه الأولاد وهو أمر لا يعوضه مال ابدا وضيع نظرتهم إليه ودخلتهم عليه ودخلته عليهم فإن دخلة الوالد على أولاده لها قيمتها ولها سعادتها عند الأولاد لو تأخر طيلة يومه ثم دخل يقفز الأولاد بين يديه لقد وصل أبي لقد وصل أبي أليس هكذا؟ فهذا كله يضيع لأجل ان يجمع زائدا عن حاجته ان يجمع زوائد عن حاجته فحاجته بضعة دراهم فيجمع منها الالوف فيجمع منها الالوف ثم ينام ويترك الالوف ينام او يموت ثم يترك تلك الالوف فيخاف عليه الصلاه والسلام على الامه وعلى الصحابه ان يتنافسوا في الدنيا والصحابه عدول الا ان العداله ليست هي العصمه عند اهل السنه فالصحابي عدل لكن ليس معصوما فقد يحصل منه خلاف الاولى رضي الله عنه وقد يستشرفه امر وقد يتبع شيئا فيه مال مباح حلال فيخاف عليه الصلاة والسلام ويشفق على الأمة من أن تتنافس في الدنيا على أمة الصحابة أما من جاء بعد الصحابة فالخوف عليهم أشد فإذا خاف على خيار الأمة ونقاوة الأمة ونخبة الأمة وقدوه الأمة فالخوف على من دونهم من سائر الناس إلى يوم القيامة أشد وأشد ولكن أخاف أن تنافسوا فيها والكلام على الدنيا طويل والعلاقة بين الدنيا والآخرة وما هي ضوابط التماس الدنيا والمال الذي أباحه الله عز وجل ورغب فيه كما قلنا في درس سابق لما شرحنا حديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرس المرء على المال والشرف لدينه فقد كان فيه درس بين العشاءين أيضا فيما مضى وكان الكلام على الدنيا ومفهوم جمع المال في هذه الشريعة وكيف رغب الإسلام في جمع المال ونهى عن المسألة والاستجداء والتسول وأن ذلك يأتي علامات عذاب يوم القيامة في وجه صاحبها ورغب عليه الصلاه والسلام في التماس المال الحلال والسعي والكد والتماس الرزق الحلال وأن يأخذ الرجل حبله وأن يذهب إلى الغابة فيحتطب من الحطب فيبيعه في السوق فيأكل من ثمنه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقد وردت في ذلك أحاديث سبقت في ذلك الدرس فلا نعيد الكلام فيها ثم أسند البخاري رحمه الله بسنده المتصل إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من الآطام فقال هل ترون ما أرى الأطم والآطام والأكم والآكام والصابات كلها متقاربة عند الفقهاء يقولون الصابات وفي بعض المدن العتيقه تجدون صابات أنا لم أجدها في الدار البيضاء ولكن توجد في بعض المدن القديمة صابات صابات آل فلان صابات فلان سين وألف وباء وألف وطاء طاء مطبقة صابات هو الأكم أو الظل أو السقف بين شيئين يسمى الصابات فيكون بيت هنا وبيت هنا وبينهما قدر مشترك من الهواء وتحته زقاق زنقا فعند هذا نصفه وعند هذا نصف هذا الهواء. فيكون فيه غرفة لهذا وغرفة لذاك وقد يكون الصابات لواحد. فتجد زقاقا من ثلاث أمطار. ثلاثه امتار تجده غرفه هكذا ممتده بسقفها ويصلح ان يستظل فيه الناس من الشمس وان يتوقوا به المطر بل كان الفقراء ينامون فيه او تحته قديما وانا صغير السن رايت ذلك ينامون تحته هذا سماه الصباط الاكام هو الذي يوضع ستاره على البيت وعلى الدكان وعلى النافذة ونقول في دارجتنا الكيم تتقول الكيم ولا لا الكيم الكيم نستخدم في بعض المدن الكيم الكيم هو الآكان فهو شيء يظلل النافذة هذاك البروز الذي يظلل النافذة فالمكان المرتفع الذي فيه شيء من ذلك يسمى بهذا الاسم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف قال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواطع مواقع القطر كان عليه الصلاة والسلام يريه الله عز وجل ما لا يراه الناس فيقول نزل من الفتن في هذه الليلة ما لا يعلمه إلا الله فإن الله يعلمه بنزول هذه الفتن ويجعل الله له علامات في رؤية الفتن التي تنزل في كل ليلة وهذا شيء لا يراه الناس بل يراه من أراه الله عز وجل هذه الأمور التي لا تظهر لعمة الناس فيقول نزل في هذه الليلة من الفتن كذا فتح من ردم يأجوج ومأجوج هذه الليلة ما لا يعلمه إلا الله أو شيء كثير فيخبر بفتن نازلة في كل ليل وأن الفتن تقع على بيوت الناس وأماكنهم كما يقع المطر أو القطر يتنزل على اكام الناس وعلى سقوفهم وعلى بيوتهم وعلى أماكن إقامتهم لاحظ كيف يشبه النزول بالنزول نزول الفتن كنزول الامطار على البيوت يعني انها سريعه وكثيره سرعه الفتن وكثرتها شبه النبي عليه الصلاه والسلام كثرتها وسرعه نزولها ككثره المطر وسرعه المطر والفتن إما أن تطلق الأصل فيها من فتنت الذهب إذا اختبرته فالفتن هي اختبار وامتحان من الله عز وجل للعباد، فالذهبي يفتن الذهب لأجل اختبار جودته وتخليصه من الشوائب الزائدة فيكون صافياً أو بهرجاً فإن كان بهرجاً المعدن كالذهب والفضة كان بهرجاً أي فاسداً أو أضيفت إليه مواد ليست منه فقد يكون مع الذهب حديد وقد يكون مع الذهب نحاس وقد يكون معه رمال وقد تكون معه شوائب مضافة ليست من الذهب فإزاحة هذه الشوائب هو يخضع لفتنة أي لاختبار فلما كان الرجل تقع له أمور تمحص إيمانه وتسفر عن قوة ثباته وتحمله للأمور الشديدة سمي الذي يقع له من تلك الأمور سميت فتنا الرجل يفتن في دينه أي يختبر في دينه يفتن في اهله واولاده يختبر في اولى في اهله واولاده يبتلى الرجل بفتن عظيمه فاصل الفتنه هي الاختبار وتطلق اطلاقات متعدده كما قال الله عز وجل وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك أن يصرفوك عن الدعوة إلى الوحي وقوله عز وجل وفتناك فتونة فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي الاختبار واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ذكر الفتنة في القرآن متكرر وبمعان مختلفة والمقصود أن هذه الفتن التي تقع هي أمور يختبر بها إيمان المسلم ومدى صلابة الإيمان ومدى تحمله وقدرته على مقاومة والصبر والتصلب والجلد عند حلول هذه الفتن بساحته نسأل الله الثبات إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر فهذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم لما يكون من هذه الفتن وقلنا في الماضي إذا تذكرون فرقنا بين اشراط الساعة وبين الفتن وأن الفتن ما يقع من الأمور التي تختبر الإنسان وأما اشراط الساعة فقلنا هي علامات ولا لا هي علامات وأمارات تقع عند قيام الساعة سواء كانت صغرى أو كبرى فتلك علامات والعلماء يجمعون احيانا المبحثين في مبحث واحد فيقولون الفتن وأشراط الساعة لاقتراب المبحثين فالفتن اختبار وأشراط الساعة علامات على قرب الساعة ودنوها وسواء كان ذلك من الكبرى التي تقع عند حلول الساعة أو صغرى التي تقع بين يدي الساعه إني لا أخاف أو إني لا الفتن تقع تقع على بيوتكم مواقع القطر ثم إن للعلماء شيئا يتعلق بهذه الفتن الذي هي مصطلح شرعي يجب الوقوف عنده قليلا فقلنا أصل الفتن أو فتنت الذهب هو قضية اختباره واستكشاف صحته وجودته وتخليصه من اخلاطه وشوائبه هذا الأصل في الفتن كما أن الفتنه قد تطلق على العذاب لقوله عز وجل ذوقوا فتنتكم فأطلق الفتنة على العذاب ذاته وسمى العذاب فتنة ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون فالفتنة تطلق على العذاب ذاته وتطلق الفتنة على ما يكون عند العذاب أيضا كقوله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين فسمى ما يقع عند الفتنة ما يقع عند العذاب سماه فتنة ويتطلق الفتنة على الاختبار ذاته كقوله عز وجل في الايه السابقة وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فقوله عز وجل وفتناك فتونا أي بمعنى اختبرناك اختبارا كما تطلق الفتنه على ما يقع للإنسان في حياته من شدة ورخاء وضيق وسعة يسمى فتنة وأكثر ما تطلق تطلق على الشر لقوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالشر فتنة والخير أيضا فتنه للانسان يبتلى بالشر وهل يصبر على الشر ويبتلى بالخير هل يصبر على الخير فاما صبر عن المعاصي وصبر عن الشرور وثرك للشرور وصبر على الخير وصبر على الطاعات واقامه على الطاعات ولزوم للطاعات فاما هذا واما ذا إذا تطلق الفتنه أيضا على ما يكون من شدة وضيق وطاعة وعصيان وسعه وهكذا وضيق وأكثر استعمالاتها تستخدم في الشر. وقوله عز وجل أيضا وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أو إليك هذا دليل. على أنه بمعنى الإيقاع في بلية وشدة ويريدون صرفك عن تبليغ الوحي الذي أنيط بك وكلفت به وجعل مهمة لك لا ينبغي التخلي عنها فإذا كانت الأفعال الصادرة من الله فهي بحكم او كانت صادره من العبد فهي بحكم اخر فالافعال الصادره من الله كالبليه والمصيبه والقتل والعذاب وسائر المصائب والمكروهات فان كانت من الله عز وجل فهي على وجه الحكمه وهي محموده يعني ان الفتنه اذا وقعت من الله للعبد فان ذلك يكون وفق عله وحكمه ووفق شيء فيه اختبار للعبد اما ان كانت الفتنه من العبد فهي على وجه الذنب فهي على وجه الذنب ولذلك قال الله عز وجل والفتنه اشد من القتل والفتنة أشد من القتل هذا على وجه الدم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ففتنوهم بردهم عن دينهم وقال الله عز وجل في البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فتنوا المؤمنين والمؤمنات فالفتنة تقع من العبد للعبد الآخر أو للناس وتكون مذمومة لأن المقصود منها هو الجناية على الناس بصرفهم عن دينهم وإيقافهم عن اتباع طريق الله عز وجل ولذلك قال الله عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه واحذرهم إذن تقع الفتنة أيضا من العبدي وكما قال الله عز وجل بل هي فتنه وهو حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم, من فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق باصبعه او باصبعي وبالتي تليها فقالت زينب فقلت يا رسول الله ان اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث هذا الحديث من اشهر الاحاديث التي نمر عليها ونقرأها ومعظم المسلمين مطلع على هذا الحديث والحديث ترويه زينب بنت جحش وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا تقول إنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب أولا تصدير النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة التوحيد عون للمسلم على مواجهة المصائب والفتن وما يخيف الإنسان فإن استحضار كلمة التوحيد فيها من الفوائد التي تدفع عن المسلم النقم والمحن وتثبت فؤاده وتربط على قلبه فيها من الفوائد ما يستشعره ويحس به المسلم فعندما يصدر امرا من الامور المهوله بقوله لا اله الا الله لعله زفاه اليه خبر سيء كموت قريب او اصابته بمصيبه عظيمه او ما يكرهه الانسان من اخبار جاءه الخبر به فلو قال عند سماعه لا اله الا الله لكان وقايه من الخبر الذي قد يقع على نفسه فلعله يجعله بحال لا تحمد فلو فقد, فلو فقد الصبر فلعله يصدم صدمه كبيره يذهل بها ويضطرب عقله ويتلعثم لسانه وترتعش فرائصه ويصيبه الذهول والحيرة والاضطراب من شدة وقع الخبر السيء على نفسه ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى فمن تماسك عند سماع الخبر السيء من بدايته أمكنه أن يصبر أمكنه أن يقاوم الصدمة أمكنه أن يتجاوز الصدمة لكن إذا لم يتماسك ولم يصبر منذ البداية أمكن للخبر أو للاخبار السيئة أن تصدمه وإذا صدمته فإنها سوف توقع في نفسه شيئا فالتماسك والتجلد والتصلب والصبر عند سماع الأخبار من أول وهلة مفيد للمسلم كما أرشد إليه الإرشاد النبوي في هذا الحديث العظيم ولقد سمعه علماء النفس فوقفوا عنده وطلبوه وطلبوا تفسيره وتعجبوا من هذه الجملة إنما الصبر عند الصدمة الأولى قضية وأصل من أصول تحمل المصائب والمتاعب وأخبار السوء وما ينعى إلى الرجل من موت أقربائه وبنيه وأولاده وهكذا هنا قول لا إله إلا الله يعين أيضا على الصبر يثبت على المبدأ ويصرف عنك ما يجوز أن يذهلك أو يجعلك في حيرة واضطراب أو يفقدك الصبر والقدر على تحمل المتاعب والمشاق والسماع الأهوال والأخبار السيئة فلعل كلمة التوحيد يصدر بها النبي عليه الصلاة والسلام قوله أو إخباره عن الفتن القادمة لعله يخفف لعله يحمي لعله ركون واستجارة بالله من الفتن وتذكر أن الذي خلق هذه الفتن هو الله عز وجل ونحن نستجير بالله ونعتصم بالله ونستغيث بالله من الفتن وسؤالنا لله وحده أن يعيدنا من سائر الفتن هكذا التصدير بلا إله إلا الله لا إله إلا الله للأمر الخطر الجلل العظيم المثير الخطير نصدر كلامنا بقولنا لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام وزينب تروي عنه بنت جحش رضي الله عنها قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام العرب بالذكر؟ هل لأنهم أول الناس إسلاما وأول من دخل الإسلام؟ فيخصهم عليه الصلاة والسلام بالذكر؟ لأن المسلمة أو لأن المسلمين وقتها هم سائر العرب؟ لا يوجد مسلم من غير العرب إلا نادر والحكم للغالب لو أحصيت, غير المس غير لو أحصيت المسلمين من غير العرب وقت الإسلام الأول وفي الزمن الأول إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام أمكنك أن تعد غير العرب من المسلمين عدا فتقول صهيب الرومي وتقول بلال الحبشي وتقول سلمان الفارسي وتقول عبد الله بن سلام اليهودي وتقول وتقول صفيه بنت حيي ابن اليهودي زوجة النبي عليه الصلاه والسلام وتقول ماري القبطيه وتقول التي كانت ام ولد النبي عليه الصلاه والسلام وتقول فلان وفلانه فتعدهم عددا يعني قله ومعظم المسلمين وكل المسلمين من العرب إذ أن هذه الشريعة جاءت للعرب ولغيرهم فهي للناس جميعاً عربهم وعجمهم ولكنها جاءت في بيئة العرب ونبيها من العرب والذين أسلموا والذين بذلوا والذين دافعوا وبذلوا كل شيء لأجل الإسلام هم هؤلاء العرب ولذلك خصهم عليه الصلاة والسلام بالذكر لأنهم اول من أسلم والإسلام وقتها يوجد في هؤلاء العرب وقل من أسلم من غير العرب لأنهم أول من دخل في الإسلام فهل دخل في الإسلام أحد قبل العرب؟ ما دخلش أحد قبل العرب للإسلام لم يدخل أحد اول الناس اسلاما من؟ من النساء خديجة بنت خويلد ومن الرجال أبو بكر ومن الأطفال وبلال الحبشي جيد ومن الأطفال علي بن أبي طالب من الصغار فهكذا جاء عمر وجاء عثمان وجاء سائر الصحابة فاسلم كبراء الصحابة رضوان الله عليهم. وهؤلاء كلهم عرب. فأبو بكر تيمي. وخديجة بنت خويلد أسدية. من بني أسد. وعلي بن أبي طالب قرشي هاشمي. وبلال حبشي. هذا من غير العرب. وكان في أوائل السباقين. لكن انظر جمهرة من أسلم من العرب هذا ليس لتفضيل العرب على غيرهم فالعرب إنما شرفوا لأجل أن الله عز وجل بعث فيهم هذا النبي الكريم منهم من أنفسهم وجعل لغتهم لغة الكتاب الكريم والوحي المنزل فبه نتل القران او بها نتل القران لذلك عظمت هذه اللغه فارتباطها ارتباط عقدي يعني اننا نحب اللغه العربيه ونعظم اللغه العربيه ونتعلم العربيه ونتفانى في تعلمها لاجل تعلقها بالكتاب لاجل تعلقها بالدين ولأن كتاب الدين الذي هو القرآن هو بلسان عربي مبين من ثم نهتم نحن المسلمين بالعربية لا لنتخذها قومية وعصبية فنفرط في العقيدة ونتفان في العروبة ونقول فلان عربي اخي في العروبة لا يسيدي هو أخي في الإسلام وفي الدين فقد يكون العجمي أخاً لي في الدين وليس عربياً ماذا أصنع بالعربي إن لم يكن مسلماً بل كان كافراً بل كان قومياً أو شعوبيا أو عنده من العقائد الرديئة أو من الانسلاخ عن الدين كلية ما عنده ماذا أصنع بهذا العربي؟ نحن الذي يجمعنا هو الدين ومن ثم كان عليه الصلاة والسلام يربي المسلمين على أن وحدتهم التي توحدهم هي الدين وهي العقيدة وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لذي شرف على غيره ولا لذي رفعة على غيره إلا بالتقوى إذن في هذا وضع لبند أصيل وقانون راسخ لا يقبل التبديل وهو أن مدار الناس على الإسلام وعلى الدين وأن العروبة بغير دين لا قيمة لها ولذلك توحد المسلمون في المغرب بالإسلام فلا فرق بين عربي وبين بربري ولا فرق بين جنوبي وشمالي ولا شرقي ولا غربي وحدة المغاربه بالدين بالعقيدة فمنها ننطلق وبها نتوحد وبها نكون أقوياء وبها تستقيم أمورنا فإن لجأنا إلى القوميات الضيقة والحزبيات والعرقيات والجذريات والقبليات كنا قد اذنا انفسنا بهلاك مطبق وبنهايه غير محموده اذ اننا ادخلنا فيما بيننا ميزانا مختلا وضوابط مختله فرجعنا الى الجنس ولو تحاكم الناس إلى أجناسهم لما خلصوا إلى نتيجة فالجنوبي يعتقد أنه أفضل والشرقي يقول بل نحن الأفضل وأولئك يقولون نحن ابناء هذه البلد الأولون والآخرون يقولون بل نحن وهذا يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني وهذا يقول ما أنا الا من غزية ان غوت غزية غويت وان ترشد غو... غزيه ارشد وهذا يقول انا من تغلب وهذا يقول انا تميمي لا يعلوني أحد من العرب وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في هذه القوميات دعوها فانها منتنه شبهها بنتن اللحم الذي يخنز ولا يطيق الانسان تشممه فهي نتنه لانها كالجيفه النتنه التي لا تطاق فلا يشم او لا تشم رائحتها فضلا عن ان تجعل بيننا وان نحتضنها هل نود نحن ان نديم تشمم النتن لاحظوا الشريعه كيف تسلك منهج التنفير من الشيء بجعله شيئا ملموسا محسوسا يدرك الانسان ما فيه من الشر فالتنفير من العصبيه القبليه شبهها أو شبهت العصبيه بجفة نتنه نحن لا نطيقها فينبغي أن لا نطيق العصبية ولا ينبغي أن تقترب من ساحتنا فقوتنا في عقيدتنا وفي توحدنا وهكذا نقول دائما في بلدنا إن هذا البلد المغربية الغربية الذي يقع في غرب هذه القارة والذي من الله عليه بالإسلام وعرف بالإسلام ولا زال أهله ودياره على الإسلام بحمد الله يجب أن نتذكر أنه قام بالإسلام وقيامه بالإسلام واستمراره وقوته بالإسلام وتفرقه وتمزقه وذهاب ريحه وفشله بترك الاسلام واللجوء الى العصبيات والقبليات واعتبار التفوق الجنسي هذه من اكبر المصائب هذا من هذه من اكبر المصائب هي اعتبار التفوق الجنسي والاسلام لا يعتبر جنسا يتفوق على جنس بل ان الناس جميعا اكفاء من جهتي التمثال أو التمثيل أبوهم آدم وأمهم حواء لا فرق بينهم ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى فما يحاول به البعض من تفريق كلمة المسلمين في هذا البلد بإثارة النعرات الحزبية أو القبلية أو العرقية هذا شيء لا ينبغي أن يستمر ولا ينبغي أن نتابعه وينبغي أن يكون الحكم القائد الموحد هو هذا الدين ومن تشبع بالمعتقد لا يسعه إلا أن يقول هذا الكلام ومن أقفرت نفسه وقلبه من المعتقد فإنه لا يجد للدين اثرا في توجيه مواقفه فلا اثر للدين في توجيه مواقفه بل مواقفه يوجهها أو توجهها أمور أخرى من عصبية وقبلية وسائر تلك النعارات ويل للعربي من شر قد اقترب ويجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام مبتدئا بالعربي لاجل. أنهم أول من أسلم وان هذه الفتن قد تكون مسرعه حثيثه قادمه الى الناس وما دام هم الموجودين وقتها فيجوز ان تصيبهم الفتن التي اشار اليها النبي عليه الصلاه والسلام من ثم خصهم بالذكر وانكم يا معشر العرب الذين امنتم واسلمتم اول من اسلم وانتم الموجودون الان والفتن يجوز ان تكون مبتداؤها من الان فصاعدا والنبي عليه الصلاه والسلام يخبر بها وهو يذكر احيانا اماراتها واحيانا يقول انها واقعة قبل موتكم وانها في حياتكم او واقعة قبل انتهاء الدنيا فاذا كان الامر كذلك فيجوز أن يكون مبتدا هذه الفتن من عصر الصحابة وهم عرب لذلك قال ويل للعرب من شر قد اقترب هذا كله لاجل بيان معنى لماذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب أما قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب ويل كلمة عذاب ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فويل يومئذ للمكذبين ويل كلمة عذاب وتوعد بالعذاب لمن أتى ببعض ما يستوجب العذاب وقال بعض أهل العلم من اهل التفسير الويل هو واد في جهنم وكيفما يكون الامر فهو واد في جهنم وهي كلمه عذاب ووعيد وتهديد وانذار بالهلاك والثبور فهي نذاره بالهلاك لمن جاء ببعض الاعمال او كان في بعض الاوقات ويل للعرب أن يصيبهم هلاك فهو إخبار بالهلاك ويل للعرب من شر قد اقترب الشر كلمة عامة فكل ما هو محض أو ما هو شر وليس فيه خير يسمى شرا محضا فهناك شر محض وهناك شر مختلط بخير وهناك خير محض وهناك خير مختلط بشر الشر الذي لا خير فيه اطلاقا هو النار والخير الذي لا شر فيه هو الجنه الخير الذي ليس فيه شر قليل ولا كثير هو الجنة والشر الذي ليس فيه خير قليل أو كثير هو النار ثم بعد القسمين يوجد خير مختلطا بشر يوجد شر مختلطا بخير فقد يكون الأمر خيرا من وجه وشر من وجه آخر وهكذا إذا الشر كلمة عامة أهل العلم يقولون إن الشر المراد به هو ما يقع للمسلمين من قضية عظمى هي أول قضية تعد شرا في تاريخ الأمة وهي مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه والذي حذى بأهل العلم إلى تعيين الشر الوالد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن المراد بقوله ويل للعرب من شر وأن الشر هو قتل عثمان أو مقتل عثمان رضي الله عنه الذي دفعهم إلى ذلك أنه لا يوجد شر أعظم من مقتل عثمان أو من مقتل عثمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتتبع للتاريخ بعد الوفاه النبوية الشريفه لا يجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شرا اعظم من مقتل عثمان سيقول قائل فما حال مقتل عمر لقد قتل عمر قبل مقتل عثمان وهو ايضا قتل او مات مقتولا نعم ذاك شر لكن اهل العلم يقولون إن مقتل عثمان أشر من مقتل عمر لقد قتل عمر وقتله أبو لؤلؤة المجوسي طعنه أو يصلي فلما التفت عمر قال لهم من طعنني قال فلان ولد أو صبي أو فتى لبعض الناس فقال الحمد لله لم تكن العرب لتقتلني حمد الله عمر أن العرب لم تقتله يقصد بالعرب من؟ المسلمين وقوله ويل للعرب من شر قد اقترب وها هو عمر ينطق كنطق النبي فيقول ويل للعرب في الحديث ويقول عمر الحمد لله لم تكن العرب لتقتلني وذلك ان الرجل اذا قتله قومه الذين على معتقده يكون انكى له يكون انكى له فتكون موتا وحسره فتكون موتا وحسره والانسان لا يريد ان يموت ويتحسر فليمت ميته سهله ليس فيها تحسرا لكن التحسر مع الموت اجتماع مصيبتين في آن واحد قال الحمد لله لم تكن العرب لتقتلني الحمد لله لم يكن ليحاجني بسجدة سجدها لله أشار إلى أنه لا يصلي لله وأنه لا يعبد الله ولا يكون محاجا أو محتجا عند الله بعبادة يتعبدها هذا القاتل فإنه قتله من ليس مسلماً وليس عربياً فهون على عمر أن القاتل له ليس من العرب ولا من المسلمين فلما كان مقتل عثمان قتله من يتسمون المسلمين وقتله العرب فقتله شذاذ الآفاق من بصريين وكوفيين ومصريين، وهكذا من كل هؤلاء الهمج الرعاء السوق الذين كانوا يعيشون على الأطراف ويجوبون الآفاق ولا يوجد فيهم رجل رشيد ولم يكن منهم رجل رشيد ولم يشارك الصحابة في مقتل عثمان بل إن عليا كان قد أرسل من يدافع عن عثمان بل إن معاوية أرسل جيشا من الشام وصل إلى المدينة فسمع بمقتل عثمان فرجع جيش معاوية وأرسل أفاضل الصحابة أبناءهم للدفاع عن عثمان ودافع عنه أبو هريرة ودافع عنه جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ومع ذلك قتله المسلمون قتله العرب فكانت فتنة من هذه الجهة وكانت فتنة من جهة اجتماعهم عليه وتمالؤهم عليه وقتلهم له صبرا والمقتول صبرا هو المقتول حبسا يقال قتل صبرا أي حبسا وقتل الصبر مغبه مغبه وحصره للمقتول لأن الإنسان لما يقتل وهو طليق يكون أخف على نفسه من أن لو قتل وهو محبوس فهو قتل وحصرة فلا حرية ولا انطلاق ولا شيء إنما هو حبس وقتل فالمغبة تشتد على صحيبها والحصرة قتل محبوس الناس يعلمون ذلك حتى في الجاهل حتى في الجاي قتل الحبس أن تحبس الرجل وتقتله مبوسا هذا شيء لا يحمدونه فهو قتل ومغبه وحصره وظلم للرجل أن يقتل محبوسا فاجتمع عليه وتمالأ هؤلاء الخوارج الذين يدعون الإسلام ويصلون إلى قبلة المسلمين ويسبقون المسلمين في الصفوف الأول ويتهجدون بصلاتهم في الليل وبكائهم لا يفقهم أحد في عبادة وسوف يأتي الكلام عليهم في أبواب المناقب وفي أبواب الفتن مما يصفهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق وسيخرج من ضئض قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم والأحاديث في ذم الخوارج صحيحة معروفة عند أهل العلم فقضية عثمان هي شر قتلة رضي الله عنه يضاف إلى ذلك أن عثمان كان محسنا ولم يكن مسيئا فمن ملأ خزائن المسلمين بماله واشترى لهم بئر روما الذي يشربون منه ولا يشرب غيرهم من اليهود من سكان المدينة وكانت روما وكان بئر روما اليهودي اسمه روما وكانت وكان البئر يشرب منها اليهود فاشترها عثمان اشترى نصفها فكان المسلمون يشربون نصف يوم واليهود يشربون نصف يوم ثم وفق الله عثمان اشترى البئر كاملة فكان يشرب المسلمون منها في النهار كاملا في جزيرة الماء فيها أغلى من كل غال مقدم على كل شيء وجهز جيش العسر إلى تبوك وأنفق النفقات وأقرد الأموال حتى قال عليه الصلاة والسلام ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم شوف هذا الكلام النبوي شوف هذا الوسام النبوي الذي وشح به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل قال ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما أنفق النفقات وخدم الإسلام في حال كان الإسلام أحوج ما يكون إلى الإنفاق وكانت المرأة وكان الناس يعظمونه في الجاهلية كما تقدم في بعض كلامنا في السابق وتقول المرأة أحبك والرحمن لابنها الذي تنومه بالليل أحبك والرحمن حب قريش لعثمان الكلام في عثمان يحتاج إلى أيام وليالي لأجل سرد سيرته المنيفة رضي الله عنه فهو أحد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه هكذا قتل ولذلك جعل العلماء ما وقع بعده عليه الصلاه والسلام من مقتل عثمان هو الفتنه ثم ان الفتنه توالت بعد عثمان تواليا فظيعا فبعد مقتل عثمان كثرت الفتنه وكانت موقعة الصفين وموقعه الجمل ثم اصطلح المسلمون واجتمعوا وسمي عام الجماعه سنه أربعين واجتمع معاوية مع الحسين وتنازل له الحسين وتحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من قوله إن ابن هذا سيد الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون نقول فيهم ما أدبنا الله ورسوله به وما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين المهديين والعلماء والفقهاء الذين إليهم المرجع في معتقد الحق فنقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إذن الفتنة المراد بها في أكثر الشروح المراد بها مقتل عثمان